بُوكتو. ثلاثون. سبعة وثلاثون. سبعة وثلاثون. في الطريق. في الطريق. أن يجدي موتورسيكلم. هو يسافر بالموتورسيكل. هو يسافر بالموتور سايكل. он يشتري هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. он ходи пешо. هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الأقدام. он плыл с Hua Josefir bissefina Hua Josefir bissefina On płynie łodzią Hua Josefir bilkarab Hua Josefir bilkarib On pływa Hua Jesbach Hua Jesbach Czy to jest niebezpieczne? Czy samotna jazda autostopem jest niebezpieczna? Czy spacer w nocy jest niebezpieczny? هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ забłądziliśmy لقد أضعنا الطريق لقد أضعنا الطريق يستمينا niewłaściwej drodze نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ Musimy zawrócić. Jem bagi, an nadura wa Jeżeb an nadur wa Gdzie można tutaj zaparkować? Ajna yumkin iqafu sejarati huna? Ajna yumkin iqafu sejara huna Czy tutaj jest parking? A yużadu małkifu sejarat? يوجد هنا موقف سيارات؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن هل تمارس هل تمارس السكي؟ Jedzie pan, pani wyciągiem na górę? Czy można tu wypożyczyć narty? Czy można tu wypożyczyć narty? Czy można tu wypożyczyć narty? huna ski?